شبكة الحكمة, الحكمة والأثر, والأثر الشبكة العلمية, العلمية لأهل الحديث والأثر, الحديث والأثر ببلاد السودان, السودان تقدم مدينة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم اقرأ يا رجل الحمد لله القديم الباقي اقرأ من حفظك أعم الأسبوع القادم وعد أمام هذا الجمع طيب نعم نعم اقرا نعم انت ما حفظت متى قلت العلم الذي احفظ أن يكمل عمي أصحاب اليمين نعم أن يا أخوان فاحفظ فكل حافظ إمام الحفظ أحد طرق الإمامة في الدين الحفظ أحد طرق الإمامة في الدين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الله عز وجل بمحس تحفظ من كتاب الله ليس بعلم ما حوى القطر ما العلم إلا ما حواه الصدر لس كذلك طيب توقفنا عند قول المصنف رحمه الله فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل وانتهينا منه قال حال المؤولين في الصفات بعد أن بين المصنف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل وأنه إثبات على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف إثبات يليق بجلال الله عز وجل وعظمته وبينا هذا فيما سبق بنوع وبشيء من التفصيل أراد الآن الإمام السفارين أن يبين حالة طائفة المبتدعة حالة طائفة المبتدعة كيف حالهم مع نصوص الكتاب والسنة كيف يتعاملون مع آيات القرآن ومع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم باب وهو باب اسماء الله عز وجل وصفاته قال فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى قال فكل وكل هذه من أنفاظ العموم كل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى كل من أول في الصفات كلام المصنف هنا يشير إلى قاعدة وهو أن باب الصفات والأسماء لا يدخله التأويل لا يدخله التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره ذكرنا فيما سبق في أول الدروس أن التأويل يراد به معنين الأول التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب في استعمال لفظ التأويل عند السلف الثاني التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره وقلنا أن هذه طريقة أهل البدع مع أسماء الله وصفاته المصنف قال كل من أول في كل من دخل في باب الصفات بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد فهذا مؤول باب الأسماء والصفات يجرى على ظاهره كما قال السلف أمروها على ظاهرها أو أمروها كما جاءت تقرأ هذه الآيات على ظاهرها وتفهم هذه الآيات في باب الأسماء والصفات على ظاهرها لأنها حديث عن أعلم المع... الأعلام وهو الله تبارك وتعالى حديث عن الله عز وجل وإذا كان الحديث عن الله عز وجل فلابد أن يكون حديثاً بلغة يفهمها كل أحد ولهذا لا يمكن أن نتأول في باب الأسماء والصفات لأنه أكبر باب ولا يمكن أن يخاطب الله العباد في أكبر باب بألفاظ ليست ليس المراد منها ظاهرها لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل العباد في أعظم وأكبر باب بألفاظ لا يراد بها ومنها ظاهرها قال كل من أول في الصذات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى أول التأويل ينقسم إلى قسمين يعني التأويل نوعان وقسمان نوعان النوع الأول تأويل بمعنى التفسير والنوع الثاني تأويل بمعنى صرف اللفع عن ظاهره والتأويل قسمان القسم الأول تأويل محمود والقسم الثاني تأويل مذموم التأويل المحمود هو ما وافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا تأويل محمود ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير وقد يكون التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان موافقاً لمراد من؟ الله ورسوله مثال ذلك الحديث الذي رأوه البخاري من طريق خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو بالمحاربة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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن في هذا الحديث اللي جرواه البخاري يقول كنت سمعه هل المعنى أن الله عز وجل يصير سمع ابن آدم ظاهر اللفظ ما هو أنه يصير سمعه هذا ظاهر اللفظ هذا المعنى الحرفي هذا المعنى الحرفي لكنه ليس المعنى المعنوي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قال لأنه انقصد سمعه أي أن الله أصبح سمعاً للمخلوق فهذا يعني الممازجة والمداخلة والحلول والاتحاد كذلك وهذا أجمع السلف على بطلانه وأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يفيد الامتزاج بين الخالق والمخلوق ولا ما يفيد التداخل بين الخالق والمخلوق ولا ما يفيد الحلول بين الخالق والمخلوق ولا ما يفيد الاتحاد بين الخالق والمخلوق لا يوجد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بل كفر السلف ابن عربي والحلّاج لأنه ما قال بالحلول والاتحاد يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال وما تقرب إلي عبدي فهناك عابد ومعبود ولا يمكن أن يكون العابد والمعبود شيئاً واحداً ولا يمكن أن يكون المعبود جزءاً من العابد أو العابد جزءاً من المعبود ولهذا ابن عربي لما قال العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف؟ كفره السلف قالوا هذا, هذا الكلام كفر بالله عز وجل وحكموا عليه بالكفر قال العبد رب والرب عبد إذا حصل تداخل بين المخلوق والخالق فأنت تعبد من حقيقة؟ تعبد نفسك أنت تعبد نفسك حقيقة في هذه الحالة لا يمكن أن يقع أن يحدث تمازج أو حلول واتحاد وفكرة الحلول والاتحاد فكرة يهودية فكرة يهودية. أحدثها اليهود في دين النصارى فتلقفها أهل الكلام والابتداء وأهل ما يسمون أنفسهم بعلماء الباطن تلقوها فأدخلوا. فأدخلوها في دين الإسلام زورا وبهتانا والإسلام منها بريء أن الله عز وجل حل في عيسى أو حل في مريم فولد منها عيسى والعياذ بالله تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون والمشركون علو كبير هذه فكرة يهودية أدخلها بولوس اليهودي الذي دخل في دين الذي دخل في دين النصرانية ليغير في دينهم ليفسد عليهم عقيدته لكي لا يصبح أحد في الأرض يعرف الحقيقة غيرهم لكنهم عرفوا واستكبروا بينما النصارى جهلوا فضلوا هذا الله عز و جل يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم اليهود والغضب لأنهم عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فهم الأمة الغضبية التي غضب, غضب الله عليها ولا الضالين الضالون هم النصارى لأن اليهود غيروا وبدلوا في دين النصارى والنصارى لجهلهم لم يتفقنوا إلى هذا التبديل والتحريف الذي أوقعه اليهود في دينه فعبدوا الله عز وجل على ضلال وعلى عمل فعبدوا الله على ضلال وعلى عمل فقوله في الحديث القدوسي كنت سمعه يقيناً أن المعنى كنت مؤيداً لسمعه فلا يسمع إلا الحق وكنت بصره أي أوفقه فلا يبصر بعينه إلا ما يرضيني هذا المعنى عند, عند, عند كل من شرح هذا الحديث من أهل السنة والجماعة كنت سمعة أي أوفقه فلا يسمع إلا ما يرضيني وكنت بصره أي أوفقه فلا يبصر إلا ما يرضيني هنا نحن أولنا أم لم نؤول؟ أولنا لكنه تأويل محمود لكنه تأويل محمود لماذا أولنا؟ لأن الظاهر يعطي معنى فاسد ردته الآيات والأحاديث إذن نحن حتى عندما أولنا لم, نت... لم نؤول تحكما بعقولنا ولا ميلا بأهوائنا إنما وجدنا أن اللفظ الظاهر يفيد معنى تظافرت آيات الكتاب والسنة على رد هذا المعنى الله عز وجل في القرآن يثبت أن هناك عابد ومعبود وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين قل هو الله أحد وأحد في ذاته وفي صفاته فإذا قلنا كنت سمعه يعني أصبح سمع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسمع كل هؤلاء الصحابة وسمع كل من جاء من بعده من العلماء هذا واحد أم متعدد الآن؟ هذا متعدد والله عز وجل أثبت لنفسه الوحدانية ولهذا نقول ظاهر اللفظ غير مراد بل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليعبد الله وحده لا شريك له وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليهدم هذه الأوثان ويزيل هذه الأصنام والمعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى فقوله كنت سمعه هذا معنى لم يرد به ظاهرا وإنما أريد به كنت سمعه باعتبار أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله ويحبه وكنت بصره باعتبار أنه لا يبسر إلا ما يرضي الله ويحبه فعبر بالأثر والنتيجة أنه إذا كان يحب الله عز وجل ويتقرب إلى الله ولا يزال عبده تقرب إلي بالنوافر حتى أحبه إذا كان يتقرب إلى الله فإن نظره سيكون في مرضات الله وسمعه سيكون في مرضات الله تبارك وتعالى هذا تأويل معتبر هذا تأويل معتبر قد يقول قائل إن فتحنا هذا الباب بهذه الطريقة دخل منه كل أحد يقول باب التأويل له ضوابط. إذا راعاها العبد وصل إلى الحق بإذن الله عز وجل أول ضابط للتأويل المحمود نحن نتكلم الآن عن التأويل بمعنى صرف اللفع عن ظاهره لا نتكلم عن التأويل بمعنى التفسير أول ضابط أن يكون التأويل موافقاً لقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن تأول الصحابة في كل ما جاء في الكتاب والسنة حق لأن الله عز وجل زكاهم والنبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم وامتدح فهمهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإذا تأول الصحابة آية أو حديثا فلا يجوز لمن بعدهم أن يخالف تأويلهم فلا يجوز لمن بعدهم أن يخالف تأويلهم إلا إذا كان التأويل موافقًا لمعنى ما قاله الصحابة إلا إذا كان التأويل موافقًا لما قاله الصحابة قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الطواغيت الكهان وقال جابر الطواغيت الشياطين قال ابن قيم هو كل ما عبد من دون الله قول ابن قيم موافق لما قاله عمر وقاله جابر رضي الله عنه فعمر وجابر رضي الله عنهما الآية ببعض معانيها ببعض أفرادها لفظة الطاغوت تشمل الكهان والسحرة وتشمل الشياطين وتشمل من ادعى علم الغيب وتشمل كل من عبد ما عبد من دون الله تبارك وتعالى إذن في باب التأويل نقدم أولا تأويل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لسلامة فهمهم هذا الضابط الأول الضابط الثاني أن يكون حمل اللفظ على ظاهره يؤدي إلى معنى أبطله الكتاب والسنة يعني متى نصرف اللفظ عن ظاهره نقول بهذا الضابط الثاني أن يكون المعنى الظاهر يؤدي إلى معنى أبطله الكتاب والسنة بصريح اللفظ كقوله كنت سمعه ليس المعنى الظاهر أن الله يكون سمعا للعبد حقيقته إنما المقصود أن الله يوفقه ليسمع ما يحبه الله وما يرضاه لأن المعنى الظاهر أبطله الكتاب والسنة ثالثا الضابط الثالث أن يكون التأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره تحتمله اللغة العربية اللغة العربية أما إذا كانت اللغة لا تحتمله فهو تأويل فاسد كقول الأشاعر والمعتزلة في قوله عز وجل الرحمن على العرش استواء قالوا استولاء مع أنه لا يوجد عند العرب استوى بمعنى استولاء أبدا العرب لا تفهم من كلمة استواء استولاء استوى عنده عندهم لفظة تختلف عن استولى يوجد بعض اشتراك بين اللفظين في بعض المعنى لكن هما عند العرب كلمتان منفصلتان يعني حتى بعض الأشاعر لما فسروا استوى وقالوا واستدلوا بقول الشعر استوى بشر على العراق ففسروا استوى باستولى نقول هذا ليس بصحيح ولا سليم العرب تفرق،, تفرق بين اللفظتين يوجد نوع استراك أصل الاستواء يدل على الاستولاء لكن ليس هذا هو معنى الاستواء ليس هذا هذا من لوازم الاستواء لكن ليس هو المعنى بخلاف استولاء استولاء معناها استولاء هذا معناها وتغير اللفظتين يدل على اختلاف المعنيين فاستولى كلمة واستوى كلمة ولكل واحدة منهما معنى ومراد العرب لا تعرف من استوى استولى هذا لا يستعمل في لغة العرب ولم يفسر أحد من أهل المعاجم أو من علماء غريب الحديث أو من علماء غريب اللغة لم يفسر أحد منهم استوى باستولى إذن هذا تأويل فاسد أم صحيح؟ فاسد لماذا؟ لأن اللغة لا تحتمل هذا المعنى اللغة العربية لا تحتمل هذا المعنى قال نصنف كل من أول في الصفات هذا التأويل المحمود هو الذي ذكرته الآن القسم الثاني التأويل المذموم وهو ما تخلف فيه أحد الضوابط الثلاث السابقة وهو تأويل أهل الابتداع الذين يحرفون الكلم هذا ليس بتأويل على الحقيقة هو تحريف للكلم من بعد مواضعه كما فعل اليهود قال الله عز وجل قولوا حطة فقالوا حنطة بدلوا الكلمة استهزئوا بآيات الله عز وجل وبكلام الله تبارك وتعالى بدلوا كلام الله الله عز وجل قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فقالوا حمطة والله عز وجل الأمر من يدخلوا سجدا فدخلوا على ظهورهم كل ذلك إمعانا منهم في الاستكبار والتمرد والمخالفة لأمر الله تبارك وتعالى لم يسمي الله عز وجل فعلا اليهود تأويل اليهود لما قالوا حنطة استبدلوا النون بالطاء حطة الله عز وجل قال قولوا حطة فقالوا حنطة زادوا هذه النون سماه الله عز وجل تحريفا فقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فهم حقيقة حرفوا لأن حطة وحنطة في اللغة لا يجتمعان في المعنى حمطة لها معنى وحطة لها معنى المغاير تماما قولوا حطة أي نسألك يا ربنا أن تحط عنا خطايان فهم دخلوا قالوا حمطة وحمطة طعام يصنعه الإنسان بيده ففرق بين العبارتين في اللفء وفي المعنى فإذا كان التأويل لا تحتمله اللغة العربية فإنه يكون تأويلا فاسدا ولا نلجأ إلى معاني اللغة ولا نلجأ إلى معاني اللغة لللفظ الوارد في الكتاب والسنة إلا بعد تعذر الضابطين الأولين يعني متى نبحث عن المعاني اللغوية لهذه الألفاظ؟ هل مباشرة نذهب لكل لفظة فنبحث عن معانيها في اللغة؟ كلا أولا ننظر في كلام الصحابة هل اولوا هذه الايه أو هذا الحديث بتاويل معين ان اولوه فلنا نتجاوز تاويله اذا لم نجد له التاويل نمض هل ظاهر الايه وظاهر الحديث يؤدي إلى معنى نبينا محمد وعلى اله وصحبه فالمصنف يعقد هذه المقارنه ليبين لك أن طريقة أهل الأثر هي الأسلم والأحكم والأقرب إلى الله تبارك وتعالى بدليل أن أهل, أهل النظر اختلفوا في الصفات بينما أهل الأثر لم يختلفوا على مر التاريخ وعلى توالي العصور والقرون أهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة لا يختلفون في أسماء الله عز وجل وصفاته كلهم يثبتونها أسماء وصفات بألفاظها ومعانيها ولا يختلفون فيها بخلاف أهل النظر يختلفون فيها اختلاف كبيرا وعظيماً جدا. وترى ما يثبته هذا ينفيه هرباً وما ينفيه هذا يثبته هذا وهكذا قال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه أي في باب الأسماء والصفات؟ وَحُسْنَ مَانَحَاهُ ذُو الأَثَرٍ فَإِنَّهُمْ أي أصحاب الأثر قد اقتدوا بالمُصطفى وصحبه ثقنع بهذا وكفى فإنهم يعني أصحاب الأثر أصحاب الحديث أهل السنة اقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالمُصطفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات لم يؤول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الباب لم يؤول لا يحفظ له حديث واحد أوله عليه الصلاة والسلام في باب الأصماء والصفات بل في الصحيح عند البخاري مسلم عن أبي سعيد في خبر آخر من يدخل الجنة فيقول الله عز وجل له يا عبدي أيرضيك أن تكون الدنيا ومثلها معها وفي حديث أبي سعيد وعشرة أمثالها معها فيقول العبد يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لم تضحك يا رسول الله قال أضحك, من أضحك لضحك رب العالمين حين قال له عبده ذاك أضحك لضحك رب العالمين ولم يؤول عليه الصلاة والسلام هذه الصفة صفة الضحك لله تبارك وتعالى بل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك رب العالمين ولم, ولم يؤول يأتي هؤلاء من يسمون أنفسهم بأهل النظر يؤولون يميناً وشمالاً بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول فأصحاب الأثر اقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وعند مالك في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة لم يؤول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمعنى آخر قال ينزل ربنا على النزول المعروف النزول المعروف معناه عند العرب وكذلك أهل الآثر يقولون ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته يأتي هؤلاء المبتدعة ومن يسمون أنفسهم بأهل النظر فيؤولون هذا النزول ويقول ليس المقصود به ينزل هو إنما ينزل أمر تنزل رحمته تنزل مغفرته هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن, أن يضيف هذه الكلمة الذي أضافها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل النظر ما كان النبي عاجز أن يقول تنزل رحمة الله كل ليلة او تنزل مغفرة الله كل ليلة لم يكن النبي بعاجز عن ذلك لكن النبي قال ينزل ربنا تبارك وتعالى وهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم هذا استدراك النبي يقول ينزل ربنا وهم يقولون تنزل رحمة ربنا هذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أنتم انتم اعلم أم الله الله عز وجل أعلم وأعلى وأجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إني أعلمكم بالله إني أعلمكم بالله لا أحد يعلم الله عز وجل أكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم من الخلف قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم آمنوا بهذه الأسماء والصفات على ظاهرها وعلى معناها المعروف عندهم في لغة العرب لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تأول أو أول صفة من الصفات لا في القرآن ولا في الحديث بل آمنوا بكل هذه الأسماء والصفات كما جاءتهم لم يكن عند الصحابة شيء في باب الأسماء والصفات اسمه التأويل لم يأتي هذا الشيء المسمى بالتأويل إلا عند المتأخرين قال فاقنع بهذا وكفى اقنع كن قنوعا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكن قنوعا بما كان عليه الصحابة فإن طريقتهم أسلم وأعدل وأحكم فهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله اقنع واكتفي بما جاءك عن رسول الله وما جاءك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقتد بهم ففي القدوة بهم خير لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنًا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا المهاجرين والأنصار قال المصنف رحمه الله باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته باب معرفة الله أي بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله نحن لا نعرف عن الله إلا ما علمنا الله في كتابه وفي سنة الرسول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كل ما أخبرنا الله عز وجل به في الكتاب وفي السنة نؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعنى المعروف في لغة العرب لأن الله خاطب العباد بالإسان العربي مبين قال وتعداد صفاته قوله وتعداد صفاته رب على من زعم أن الله لا صفات له ومن هم الذين زعموا أن الله ليس له صفات طائفتان معتزلة لا والجهمية الذين قالوا أن الله لا صفات له المعتزلة والجهمية نفوا جميع الصفات يؤمنون فقط بالأسماء لا يؤمنون بالصفات والعياذ بالله الأساعر كما تقدم أثبتوا فقط لله سبع صفات ولم يؤمنوا بما عدا هذه السبع أما الأسماء فإن الأشاعر يؤمنون بجميع الأسماء لكنه إيمان نظري إيمان نظري يؤمنون بها لفظة لكن لا يؤمنون بمدلولاتها من الصذات قال مصنف أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد أول واجب معرفة الله عز وجل أي بالسداد أي على الصواب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ابن جبل والحديث في الصحيحين عن ابن عباس قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب هل أهل الكتاب يعرفون الله يعرفون الله يعرفون الله عز وجل لكنها معرفة غير سديدة يعرفون الله عز وجل لكن معرفة غير سديدة ولهذا المصنف قال معرفة الإله بالتسديد أي على الصواب هل المشركون كفار قريش يعرفون الله عز وجل يعرفون الله تعالى وراء إن من خلق السماوات والأرض يقولون الله لكنها معرفة غير سديد نعم بالتسديد لا بالتسديد معرفة الإله بالتسديد صلاة والسلام لمعافف ليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذا دليل إلى أن أهل الكتاب لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وإن كانوا يعرفون معنىها فإنهم لا يعملون بمقتضاها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعوهم إلى لا إله إلا الله يدعوهم لا إله إلا الله لأنهم ليسوا من أهلها لا يعرفون الله عز وجل حق المعرفة إنما يعرفون بعض الأشياء عن الله عز وجل ولا يعرفون بعضا آخر في دينهم أشياء حق وأشياء محرفة وأشياء منسوخة فهم يعبدون الله عز وجل على هوى وعلى ضلال وعلى دين محرف وعلى دين منسوخ أول واجب هذا أولى الأول الأولوية وأوجب الواجبات وأول ما يبدأ به العبد في الدعوة إلى الله عز وجل وأول ما يبدأ به العبد في طلبه للعلم أن يعرف الإله لأن من لم يعرف الله لم يهتد إلى شيء من لم يعرف الله عز وجل لم يهتد إلى شيء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية إلى أن يوحد الله ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث قال قول لا إله إلا الله تفلحوا بدأ بمعرفة الله عز وجل وهكذا أبناؤنا وهكذا أبناءنا أول ما نعلمها هؤلاء الأبناء معرفة الله هذا أول ما نبدأ به قبل أن نعلمه الصلاة قبل أن نعلمه الصيام أولا نعرفه ونعلمه الله تبارك وتعالى نقول له من ربك ربي الله هذا أول ما ينبغي أن يعرفه الإبن منذ نعومة الظالم أن ربه الله تبارك وتعالى الخالق الرازق المحي المميت قال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد قال معرفة الإله ولم يقل معرفة الرب وأشار إلى ذلك إلى النزاع الحقيقي الواقع بين الأنبياء وبين أقوامهم فإن النزاع الحقيقي بين الأنبياء وبين أقوامهم كان في ألوذية الله عز وجل وتحقيق العبودية له وحده لا شرك له والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا كانوا يعبدون غير الله عز وجل ويعتقدون أن هذه الآلهة أقرب إلى الله منهم وأنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى فسماهم الله عز وجل المتخذين أولياء من دون الله والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما أعبدوا سماهم الله متخذين أولياء من دون الله واتخذوا أربابا من دون الله عز وجل قال بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير هذا نقف عنده ونكمل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل وندع ما بقي من وقت لأسئلة هذا يقول اليهود حرفوا فقالوا حطة بدل حطة قالوا حنطة هل هذا كان في اللغة العربية أو في لغتهم التي أنزل بها التورات. نعم هذا كان في اللغة العبرية وهي اللغة التي نزلت بها التوراة والله عز وجل أخبرنا بها بلغة العرب فحتى في لغتهم حطة لا تعني حنطة لو ترجمت حطة إلى العبرية وترجمت حنطة إلى العبرية وسألت العارفين باللغة العبرية هل حطة وحنطة بلغتهم بترجمتهم تعني كلمة واحدة يقولون لا؟ هذه لا توجد في اي لغه من اللغات ان حطه وحطه بمعنى واحد يقول كثيرا ما نسمع من بعض اهل العلم ان ليس هناك افتراق بين المسلمين في العقيده فكلنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فلماذا نتفرق اذا انما يوجد التفرق في في جزئيات العقائد وهذا لا يضر أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في ليلة الإسرائي والمعراج وسؤالي هل مسألة الأسماء والصفات من جزئيات العقائد وهل هذا الكلام حق, حق أم ليس كذلك أولا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل رأى ربه أم لا هذا ليس من باب الأسماء والصفات أصلا لأن الرؤي باب الرؤية باب رؤية الله عز وجل باب ثابت في الآخرة لأهل الإيمان كلهم والله عز وجل قال وجوه يوم إذن ناضرة إلى ربها ناضرة وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر وفي رواية هل تضارون وفي رواية هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال الا تضرونا في القمر ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترون ربكم كذلك هذا يوم القيامه اينما اختلاف الصحابه هل النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا رأى ربه ام لا هل النبي صلى الله في الدنيا راى ربه ام وهذا الاختلاف لا اسكانه لانه لا ينفي اسما ولا صفه لله تبارك وتعالى باب الرؤية باب ثابت أما قوله ليس هناك اختراق بين المسلمين في باب العقيدة نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الصحيحين فقال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثى فئام من, من من من اليهود أم من النصارى من أمة وفي الصحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس حول ذي الخلصة ذو الخلصة صنع من كان لبني دوس فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا الأمر سيعود مرة أخرى كما كان ممن؟ من, من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوام هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيعبدون الأوثان مرة أخرى كما عبدت في السابق من دون الله عز وجل يدلك على هذا أن هذا الاختلاف واقع أن حميدة بن عبد الرحمن والحديث في الصحيح مسلم لما جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس في العراق وكان معبد الجوهني قال إنه قد ظهر قبلنا ناس في العراق يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يزعمون أن لا قدر يعني لا يوجد شيء اسمه قدر هذا الكلام قيل في عهد من؟ في عهد الصحابة فسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يقولون لا قدر وأن الأمر أنف أنف يعني مستأنف يعني أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع والعياذ بالله تعالى الله عنه يقولون علون كبير فقال عبد الله بن عمر إذا رأيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إذا رأيتهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر ثم روى قال حدثني أبي عمر بن خطاو رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل حديث جبريل المشهور هذا مقدمة الحديث هذه بداية الحديث وقصته يقول هل من الاعتقاد, من الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أن الرسول معصوم لا يعمل المعاصي ولا يرتكب الكبائر ولكن جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا سبعين مرة في يوم وليلة فكيف نتأول هذا الحديث أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر سبعين مرة فهذا رواه الإمام مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غير فكان نبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار بأبي هو وأمي أهل العلم مختلفون في الصغائر واللمم الله عز وجل قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هل العلماء اختلفوا هل الانبياء وعلى راسهم محمد صلى الله عليه وسلم في الصغائر ام لا يقعون في السفاه في الصغائر اتفقوا على انهم لا يقعون في الكبائر ان كلهم لا يمكن ان يقعوا في كبيره من الكبائر ما زنى نبي قط ولا سرق نبي قط ولا اشرك نبي قط لا يوجد احد من الانبياء فعل شيئا من الكبائر ابدا اختلفوا في الصغائر طائفة من أهل العلم يقولون العلماء والأنبياء مع معصومون من الصغائر والكبائر معا وطائفة أخرى من العلماء يقولون الأنبياء معصومون من الكبائر ولكنهم لسوا بمعصومين من الصغائر وعدم عصمتهم من الصغائر كمال في حقهم كيف ذلك؟ قالوا لأن الأنبياء هم الكمل وأكمل الناس في كل شيء وأعلى الناس منزلة في كل شيء في العلم هم أعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم وأتقى أعلمكم بالله وفي التقوى هم أتقى الناس قال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وفي الخشية هم أخشى الناس لله عز وجل قال أما إني أخشاكم لله قال أما إني أخشاكم لله, إني أخشاكم لله وأتقاكم له طيب هناك باب آخر الانبياء في كل شيء هم هناك باب التواب الله تعالى يحب التوابين ليس كذلك الانبياء متصفون بكل الصفات التي يحبها الله نعم هل من الصفات التي يحبها الله صفه التوبه نعم هل صفه التوبه تكون من غير ذنب لا يتاب إلا من ذنب لا يتاب إلا من ذنب سواء كان هذا الذنب صغيراً أو كبيرا. الأنبياء هم أعلى التوابين درجة عند الله كما أنهم أعلى المتقين درجة عند الله كما أنهم أعلى الناس خشة لله عز وجل ليكونوا هم أعلى الناس في باب التوابين لابد أن تقع منهم صغائر ليتوبوا منها ليكون لينالوا الدرجة العليا في التوابين وهي السفة التي يحبها الله إن الله يحب. التوابين وعلى هذا كثير من أهل العلم ويؤيد ذلك آياتها قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الله تعالى يثبت أن له ذنبا وهذا الذنب صغير بالاتفاق بإجماع العلماء والله عز وجل يقول, يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولا يمكن لله عز وجل أن يضيف الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ذنب هذا محال بل هذه إضافة, إضافة على حقيقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في الصغائر لكنه يتوب إلى الله عز وجل منها وهو أعلى التوابين منزلة عند الله عز وجل والله يحب التوابين ويحب المتطهيرين نكتفي بهذا